وآل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء لديه. وجعل اعمالنا خالصة لوجهك الخليم وصلي على محمد وآله. قال كيف الله تعالى ومتى فش استعماله. هاي المجاز المركب كذلك على سبيل الاستعارة? سمي مثلا. ولهذا ايوا لكم المثل تمثيلا فاش استعماله على سبيل الاستعاره لا تغيروا الامثال فاعلم ما هي على ما كانت فضلن ترون بيسبه ادركي يا في الموقف فدا انك يا رب عام ما عرف عام حتى يجدي حديده ليش تريد تعني ايش تعملكم اوه. على الناس تعمل وادقع ذي الكلام. انتشار بين الناس وادقع استعملوها على ما هو عدد. فيها. اللو ما هو مركبين. ها? اللو ما هو مركبين. ما ما المثل؟ في الاصل مركب. تلحب حليمة وعادة القديمة. عم دعو حليمة وماشي. اي الناس لأن يجب ان تكون لفظ المشبه به ان يكون لفظ المشبه به المستعمل في المشبه فلو غير المثل لما كان لفظ المشبه به بعينه فلا تكون الاستعاره فلا يكون مثلا لو حصلت تغير لا دنان غيره كل تركيبه غيره على ذي يشتري ولهذا لا يلتفت في الأمثال إلى مضاربها تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا بل إنما ينظر إلى مواردها كيف ما أريدت أتجعي استخدم على نسل استخدمهم أنت والمذكرة والعكس كما يقال للرجل الصيف ضيعت اللبن ضيعت اللبن الصيف الصيف هذا برب مثل غول مؤنف الصيف الصيف اشتوقت الصيف اه اعفر اه اه مبلغ مع واحد غني ومكيف لكن ها؟ ايه ما ساعدها كيفك على واحد ثاني ما مشي فقير عنده انها طلقت منه وزوجت بلاك لا لا ما مشي راحت تطلق له عنده ورجع قال الصيف يعني ذاك الوقت خرجت من عنده ضيعت اللذب بها ما عاد جالس ونقع أطلق مثل كل من ما يتغير كل من يعني فات فات الشيء لا الحين إذا واحد منك جاء على في أصفر فلا راح صلاة غيرك ولا عاصة بيب ولا أي حاجة فلا تقول الصيفة يعني يعني صلاة يبدأ المدى قال لي أنه في الأصل الامرأة عليكم السلام عليكم, عليكم, السلام عليكم. في بيان الاستعاره بالكنايه والاستعاره التخيليه الله عليه قد يغمر التشبيه في النص فلا يصرح بشيء من اركانه ما هو الاول ها اسد العنوان ليسطر لهذا ولما كانت عند المصن في, أم عند المصن في أمرين معنويين أي رداخلين في تعريف المجاز أورد لهما فصلا على حده ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفضل استعارة أو بيبني على منهم باب الحقيقة وهم باب الاستعارة وقال قد يضمر التشبيه في النس فلا يسرح بشيء من أركانه سوى المشبه هذا أول في نسل الكناية وما وجوب ذكر المشبه به فإنما هو في التشبيه المصطلح عليه وقد عرفت أنه غير الاستعارة بالكناية والاستعارة الحبيبية ما إذا ذكروا يمعه جا تشبيه إن ذكرت أنت ليه المشبه به تركت المشبه في الاستعارة وانذكرت المشبه تشتي على ابناء النهل والكناية ويدل عليها على ذلك التشبيه المضمري في النفس بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به تأتي بالمشبه وتأتي بشيء من لوازمة لك فإذن ندلل على أنك شبهتن في ليك بينقسة. من غير أن يكون هناك أمر متحقد حسا أو عقلا يطلق عليه اسم ذلك الأمر ما كان بالشي مثلا حين تأتي بالأظهار في ليش المنية هنا ما بالشي ما قصدت أن تلاقيه أنت بدي يدلل عليك ان به هناك تشبيه مضمر فضل مضمع. هو ما gets تنبه مشبه به هناك ويدل له عليه فهي التشبيه المضمر في الناس استعاره بالخنايه او مكنيا عنها فالمفروض ما عاد يسميها في ذي الحال حينها مقصود بها لا. الحقيقة أما الكناف فلا أنه لم يصرح به بل إنما دل عليه بذكر خواصه ولوازمه وأما الاستعارة فمجرد تسمية خالية عن المناسبة مبلع تميز بها. ما بشي هناك ما باستعارة حقيقية لا ما بشي استعارة حقيقية ويسمى إثبات ذلك الأمر المختص المشبه به للمشبه استعاره تخيليه الافراد يا و... ينابه بعض لانك انا كنت اتخيل أن الشخص هذا من, من جنس من نوع ليش صاحب الافراد وهالسبع هنا يجي في لمذه اه تخيل اه تخيل لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الذي يخص المشبه به وبه يكون كمال المشبه به أو قوامه في وجه الشبه ليخيل أن المشبه من جنس المشبه به إنه جاب الأظهار في تي الحالة كأنه قدد دعاء بالجزم للمنية من جنس السبع المفترس التخيل هنا في تي في الأظهار والمكنية تشبه المضمرة في قولنا المنية كما في قول الهذلي وإذا المنية أنشبت أي علقت أظهارها أعلقت لا علقت أي علقت أظهارها ألبيت كل تميمة لا تنفع التميمة الخرزة التي تجعله معاده اي تعويضه ايه آه ما هو كل شيء تعوض لا دلما... شيء ما بلا شيء ظلاني على البث نعجها كيف تباه ولا حاجه ما بلاها تجمعها شيء هناك تعرف عليها ايه تعرف عليها الحل الحل تعويذاً أي إذا, عل... إذا علق, الموت أو علق الموت مخلبه في شيء اللي به بطلة عنده الحيل مع بيمقى على الحروز ولا ما عشيش كذلك لن شبه معدن هذا شبه الأهدلي في نفسه المنية بالسبوع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضر إنها مثلها ولا ركة لمرحوم ولا بقايا على ذي فضيلة فأثبت لها أي للمنية الأطبار التي لا يكمل ذلك الاغتيال فيها أي في السبع بدونها تحقيقا للمبالغة في التشبيه فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية في البداية كان نشبهها ليش المنية بالسبع لكن ذكرها ما يشترينها ما بهيش دل استعارة هناك أنه مقصود فيها لا, لا في نفسه ما وإثبات الأظهار لها استعارة تخيلية في الحال فالتخيل في الأظهار والكناية في المنية قروري <تصفيق> من التخيلية الدعوة الدعوة بأننا هي القرينه هي القرينه في القنايه الله والتخير وكما في قول الاخر ولا ان طقت بشكري ولا ان طقت بشكري بذكرك مص ولا ان طقت بشكري لكتوا انا بشكر برك امسحان قال حالي بالشكايه بالشكايه ودهنا اوكي هذا هو كل من حق على مين لا لا قاعد بسام حالي بالشكايه انا ان شاء الله مشينا طبيب بشكر برك يعني وش الشا الشكايه ما جاء لها هناك لا ما هي الاعلان سابرها بقول اف لسان حالي انا يهقع على ليش شبه الحال باللسان يعني بالانسان الناطق برجع التخير دي بقوله بشكايتي امضك امضوا ها شبه الحال نفسه بلي الانسان الناطق وارجع اثبت قول هاي انت ثقيل فيها شبه على المقصود وهي استعاره بالكنايه فاثبتها فأتبت لها اي الحال اللسان الذي به قيوا جو موه حوام الدلالة فيه أي في الإنسان المتكلم وهذا الإثبات استعارة دخيلية فعلى هذا كله كل من لفظ الأظهار والمنية حقيقة مستعملة في معناها الموضوع له وليس في الكلام مجاز لغوي والاستعارة بالخناية ولا استعارة بالخناية يعني ما فيه لا مجاز ولا استعارة ها؟ ساء والله انا ما ادري شيء لا في لا في ولا استعاره كنايه فعلا ولا با الف هذه ابتدات كلام ولا استعاره والاستعاره التخيليه فعلان من افعال المتكلم متلازمان اذ التخيليه يجب ان تكون قرينه للمكنيه البتة والمكنيه يجب ان تكون قرينتها تخيليها البتة اي والا استعاره بالكنايه لا ما هي, هي استعاره يعني ما بيس لا بيصدر ما سابع استعاره بالكنايه قرينتها علي التخير فإذاً هي شرق فيها لو ما انسبرها هذه حقيقة من البقية الحقائق لو ما نستخدمها فمثل, فمثل قولنا أظهار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلان يكون ترشيحا للتشبيه والترشيح هو مثلا ليه هو, مثل هو ترشيح هو لكن هو مثل التخيير لا يكون حين ذكر هنا ليش حين قال ان قالنا هناك من لوازمها باقول قلنا اضمار المنيه الشبيهه بالسبع ذكر به شبهه مشبه به ولا اهلكت فلان يكون ترجيحا بالتشبيه لو هناك جمله لازم ليش للمكنى عنها هنا هو ترجيح للاشبيه كما ان اطول في قوله عليه الصلاه والسلام اسرع كنا لحو يدا اي نعمه اطول قلنا ولا الخبر اطول كذلك كما ان اطول قلنا ترجيح للمجاز يعني لا ترجيح للمجاز المرسل الا دع للتشبيه ما هو المشبهة الترشيح من قال ها؟ من قال التشبيه ما قال المشبهة ما بلا أنه قال أن الكناية هناك التخيلية هي بأن تكون مقارنة لليش لسه عارها ورجع كأنه بايق اعتراض قال هكما أن ليش إذا ذكر المشبهة والمشبهة به يهو ترشيح للتشبيه التخيه لديه. مثلا أنجبت المنية أظهارها هنا يقولون أظهار المنية الشبيهة كذا. هو ترجيح لنا التشبيه. وكذلك في الحديث أقوى هو ترجيح لليه؟ للمجاز المرسى. التخيه لديه هناك تخييل بالمكنيه ويكون ايش ترشيح ولا فال... بل... ايوه فل... وترشيح ولا فال... فل... ولكن تسير الاستعاره في الكنايه بما ذكره المصنف شيء لا مسند له في كلام السلف ولا هو مبني على مناسبه لغويه تعال قاعدين اعتراض عليه في قوله انها حقيقه قاعدين <تصفيق> <تصفيق> نسمع <تصفيق> <تصفيق> استعاره مكنيه جعلها مبالغه آه. اه ومعناها المعقود من كلام السلف هو الا يصرح بذكر المستعار بل بذكر رديفه ولازمه الدال عليه المفروض انها ما ياتي الا شيء من اللازمه المقصود بقولنا اظهر المنيه استعاره الاستعاره السبعه كالسعارة الأسد للرجل الشجاع إلا أننا لم نصبح بذكر المستعار عن السبع بل اقتصرنا على ذكر لازمه هو الأظهر لينتقل منه إلى المقصود كما هو شأن الكناية فالمستعار هو لفق السبع الغير المصرح به لا والمستعار منه هو الحيوان المفترس والمستعار له هو المني المفروض ما, ي... ما يذكره يأتي بشيء من لازمه كان يقول مثلا عندي لنا بايقيلة فالشجعة باياتي أطباع المنين يعني حلق المشبهة ويقع بشي باللواج الشوائل أفضل أما خائد المنين فيش تيه ديه معنى الاستعارة ما هو علامة إنه معنى ما حقيقة إنها تشبيه مضمر من نفسه أي تشبيه وما هو مقصود به غير قال صاحب الكشاف ان من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه فينبه بذلك الرمز على مكانه نحو شجاع فيها بدل ما يقول رجل مثلا يقول زيد ولا. يقول شجاع يخترس أقران ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد في بيه. هذا كلامه وهو صريح يخترس وهذا عندك عبارة عن حيوان المفترسة له من الافتراس وهو صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صريحة يعني يقول أنه المقصود بقولنا شيجاع يعني الأسد المرموز إليه بذكر لوازمه وسا يجي الكلام على ما ذكره السكاكي ما هو المقصود ان احنا ناتي المشبه على ما قال, ما قال المصنف بل ناتي بلازم اللوازم له ان شبه به المقصود هو. وكذا قول زهيد اصحى قلب وعن سلمى وابصر باطله رجع على التمهيل صحا اي سلاء مجازا من الصحوي خلاف السكر القلب عن سلماء وأقصر باطله يقال أقصر عن الشيء إذا أقلع عنه أي تركه وامتنع عنه سجزاد سجزاد صفح معدها لا مثال أوه لا لا sekere en sewe en dan na die programme en dan het hy gesê dat dit was nie maar sy het aan die pad probleme gehad nie